أ ع و ذ بالله من الشيطان الرجيم واعلموا َََْ ن َّ ما َ غنمتم َُِْ من ِ شيء ٍَْ ف َ أ َ ن َّ لله َِِّ خمسه َُُُ وللرسول ََُِِ ولذي َِِ القربى َُْْ واليتامى ََََْ والمساكين َََِِْ و َ ب ن ِ السبيل َِِّ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 كداب آ ل فرعون والذين من قبلهم كفروا ب آ ي ا ت الله ف أ خ ذ ه م الله بذنوبهم إ ن الله قوي شديد العقاب ذلك ب أ ن الله لم ي ك م غيرا ن ع م ة أ ن ع م ه ا على قوم حتى يغيروا ما ب أ ن ف س ه م و أ ن الله سميع عليم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 واما تخافن من قوم خيانه فانبذ إ ل ي ه م على سواء ان الله لا يحب الخائنين ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا انهم لا يعجزون و أ ع د و ا لهم ما استطعتم من قوه ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم واخرين من دونهم لا تعلمونهم, دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى اليكم و أ ن ت م لا تظلمون وان جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله انه هو السميع العليم وان يريدوا أ ن يخدعوك فان حسبك الله هو الذي ايدك بنصره وبالمؤمنين والف بين قلوبهم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 انكم منكم عشرون صابرون يغلبوا م ئ ت ي ن وانكم منكم م ئ ة يغلبوا الفا من الذين كفروا ب أ ن ه م قوم لا يفقهون ا ل آ ن خفف الله عنكم وعلم أ ن فيكم ض ع ف ا فانكم منكم م ئ ة ص ا ب ر ة يغلبوا م ئ ت ي ن وان يكن منكم الف يغلب الفين باذن الله والله مع الصابرين ما كان لنبي أ ن يكون له اسرى حتى يثخن في الارض تريدون عرض الدنيا والله يريد ا ل آ خ ر ه والله عزيز حكيم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 وان استنصروكم في الدين فعليكم النصر إ ل ا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير والذين كفروا بعضهم اولياء بعض إ ل ا تفعلوا ه هدى فتنه في الارض وفساد كبير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 واولو الارحام بعضهم اولى ببعض في كتاب الله ان الله بكل شيء عليم براءة من الله ورسوله المشركين الله الذين عاهدتم من من إلى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 فان تبتم فهو خير لكم وان توليتم فاعلموا انكم غير معجز الله وبشر الذين كفروا بعذاب اليم الا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم احدا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 فقاتلوا أ ئ م ة الكفر إ ن ه م لا أ ي م ا ن لهم لعلهم ينتهون أ ل ا تقاتلون قوما نكثوا ايمانهم وهموا باخراج الرسول, وهموا بإخراج الرسول وهم بدؤوكم أ و ل م ر ة أ ت خ ش و ن ه م فالله أ ح ق أ ن تخشوه إ ن كنتم مؤمنين قاتلوهم يعذبهم الله ب أ ي د ي ك م و ي خ ز ه م وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم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 「私は」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 فلا ي ق ر ب ا ل م س ج د الحرام بعد عامهم هذا و إ ن خفتم ع ي ل ة فسوف يغنيكم الله من فضله إ ن شاء إن الله عليم حكيم قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم ا ل آ خ ر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أ و ت و ا الكتاب حتى يعطوا ا ل ج ز ي ة عن يد وهم صاغرون وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم ب أ ف و ا ه ه م يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله ا ن يؤفكون اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما امروا إ ل ا ليعبدوا إ ل ه ا واحدا لا إ ل ه الا هو سبحانه عما يشركون يريدون أ ن يطفئوا نور الله بافواههم